من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان ولاكِم من شرح بالكفر، ولاكِم من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهُم عذاب عظيم.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 إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ